قال عظم الله أجره قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله المشاقة العصيان ومنه شق العصا والمخالفة وهذا يدل على أن الله تعالى أوقع ما أوقعه ببن النضير من إخراجهم من ديارهم وتخريب بيوتهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله وأن المشاقة المذكورة هي علة العقوبة الحاصلة بهم ولا شك أن مشاقة الله ورسوله من أعظم أسباب الهلاك وفي الآية مبحث أصولي مبني على أن المشاقة قد وقعت من غير اليهود فلم تقع بهم تلك العقوبة كما وقع من المشركين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 في بدر قطعا ولما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة لم يوقع بهم ما أوقعه باليهود من قتل بل قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فوجد الوصف الذي هو المشاقة والذي هو علة الحكم ولم يوجد الحكم الذي هو الإخراج من الديار وتخريب البيوت قال الفخر الرازي فإن قيل لو كانت المشاقه علة لهذا التخريب لوجب أن يقال أينما حصلت هذه المشاقه حصل التخريب ومعلوم أنه ليس كذلك قلنا هذا أحد ما يدل على أن تخصيص العلة المنصوصة لا يقدح في صحتها انتهى قال صاحب التتمة أذابه الله وقد بحث الشيخ رحمه الله هذه المسألة في آداب البحث والمناظره وفي مذكرة الأصول في مبحث النقد، وعنون له في آداب البحث بقوله تخلف الحكم ليس بنقد سواء لوجود مانع أو تخلف شرط ومثل لتخلف الحكم بوجود مانع بقتل الوالد ولده عمدا مع عدم قتله قصاصا به وهي القتل العمد والحكم وهو القصاص متخلف ومثل لتخلف الشرط بسرقة أقل من نصاب أو من غير الحرز ثم قال النوع الثالث تخلف حكمها عنها لا لسبب من الأسباب التي ذكرنا ومثل له بعضهم بقول الله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار قالوا فهذه العلة التي هي مشاقة الله ورسوله قد توجد في قوم يشاقون الله ورسوله مع تخلف حكمها عنها وهذه الآية الكريمة تؤيد قول من قال إن النقض في فن الأصول تخصيص للعلة مطلقا لا نقض لها وعزاه في مراقي السعود للأكثرين في قوله في مبحث القوادح في الدليل في الأصول منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعات العلمي والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح إلى قوله إن جال لفقد شرط أو لمانع قال صاحب التتمة وقد أطلعني بعض الإخوان على شرح لفضيلة الشيخ رحمه الله على مراق السعود في أوائله على قول المؤلف ذو فترة بالفرع لا يراع وتكلم على حكم أهل الفترة ثم على تخصيص بعض الآيات ومن ثم إلى تخصيص العلة وجاء في تلك المخطوطة ما نصه ورجح الحافظ بن كثير في تفسير سورة الحشر أن تخصيص العلة كتخصيص النص مطلقا مستدلا بقول الله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار وقد فعل ذلك غير بن النظير فلم يفعل لهم مثل ما فعل لهم والله أعلم انتهى ثم قال إلا أني طلبت هذا الترجيح في ابن كثير عند الآية فلم أقف عليه فليتأمل ولعله في غير التفسير قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين اللينة هنا قيل اسم عام للنخل وهذا اختيار ابن جريد وقيل نوع خاص منه وهو ما عدى البرني والعجوة فقط ونقل ابن جرير عن بعض أهل البصرة يقول اللينة من اللون وقال إنما سميت لينة لأنها فعله من فعل وهو اللون وهو ضرب من النخل ولكن لما انكسر ما قبلها انقلبت إلى ياء إلى آخر وقيل إن اللينة كل شجرة لليونتها بالحياة وقد نزلت هذه الآية في تقطيع وتحريق بعض النخيل لبني النظير عند حصارهم وقطع البستان المعروف بالبويرة كما روى ابن كثير عن صاحبي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النظير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وقال حسان رضي الله عنه وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير والبويرة معروفة اليوم وهي بستان في الجنوب الغربي من مسجد قباء وقيل في سبب نزولها إن اليهود قالوا يا محمد إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الاشجار فأنزل الله الآية وقيل إن المسلمين نهى بعضهم بعضا عن قطع النخيل وقالوا إنما هي مغانم للمسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطع من الإثم وأن قطع ما قطع وترك ما ترك إنما هو بإذن الله وليخزي الفاسقين وعلى هذه الأقوال قال ابن كثير وغيره إن قوله تعالى بإذن الله أي الإذن القدري والمشيئة الإلهية كما في قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه بناء على قاعدة الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به والحصار نوع من القتال ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام الرؤية أو لإحكام الحصار أو لإذلال وإرهاب العدو في حصاره وإشعاره بعجزه عن حماية أمواله وقد يكون فيه إثارة له ليندفع في حمية للدفاع عن أمواله فينكشف عن حصونه ويسهل القضاء عليه إلى غير ذلك من الأغراض الحربية والتي أشار الله تعالى إليها في قوله وليخزي الفاسقين أي بعجزهم وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون نخيلهم تقطع وتحرق فلا يملكون لذلك دفعا وعلى كل فالذي أذن بالقتال وهو سفك الدماء وإزهاق الأنفس وما يترتب عليه من سبي وغنائم لا يمنع في مثل قطع النخيل إذا لزم الأمر ويمكن ان يقال إنما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبإذن الله أذن وبهذا يمكن ان يقال إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من مذلة عدوهم إتلاف منشآته وأمواله فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلم وغاية ما فيه أنه إتلاف بعض المال للتغلب على العدو وأخذ جميع ماله وهذا له نظير في الشرع كعمل الخضر في سفينة المساكين لما خرقها أي أعابها بإتلاف بعضها ليستخلصها من اغتصاب الملك اياها وقال ما فعلته عن أمري بهذا أيها المستمعون الكرام